م ط ا ب ق ة للمنقول ع ب رسول ر الله صلى الله عليه وسلم من غير ز ي ا د ة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى ا ل ق ر آ ن العظيم إ ن ك على ما تشاء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسول أخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونشكر الله على الله الكرام السلام عليكم الله تعالى الله سيدنا محمد اولا سبحانه وتعالى على ما تفضل به علينا ب أ ن جمعنا في بيت من بيوته ا ل ع ا م ر ة لنتدارس في مسائل العلم الشرعي ثم لا بد لنا من شكر المنتدى ا ل إ س ل ا م ي وعلى ر أ س ه سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم ا ل ش ا ر ق ة حفظه الله وجزاه الله خيرا و ا ل إ خ و ة القائمين على المنتدى الذين ه ي ئ و ا لنا هذا اللقاء في عامه الثامن وقد اختاروا لهذه ا ل د و ر ة عنوانا مشتقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فاعط ي كل ذي حق حقه والحق ا ل أ و ل قطعا وجزما هو لله سبحانه وتعالى فهو أ ع ل ى الحقوق ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق ا ل ق ر آ ن العظيم وهو كلام الله الجليل سبحانه وتعالى فهل نعرف حق ا ل ق ر آ ن علينا إ ن الذي يدلنا على حق ا ل ق ر آ ن علينا قوله تعالى الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب ي س ل و ن ه حق تلاوته أ و ل ئ ك يؤمنون به وقوله صلى الله عليه وسلم الدين ا ل ن ص ي ح ة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم أ و كما قال صلى الله عليه وسلم ف ا ل ن ص ي ح ة للكتاب وقراءته حق تلاوته تكون ب أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل بارك الله فيكم أ ن نعتقد جازمين أ ن هذا المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى أ ن ز ل ه على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أ ر ب ع ة عشر قرنا بل أ ك ث ر خ م س ة عشر قرنا من الزمان و أ ن ه قد وصل إ ل ي ن ا بعد هذه القرون ا ل م ت ط ا و ل ة سليما كما أ ن ز ل ب ا ل ل غ ة ا ل أ ص ل ي ة لا بالترجمات فالباء التي نطقها اليوم باء نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم باء والعين ع ي م ا والحاء حاء وقف عليها ب ق ي ة الحروف وقد تمت ا ل م ح ا ف ظ ة على أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن الكريم عبر هذه العصور ا ل م ت ط ا و ل ة من أ ن ي ط ر أ عليها التغيير والتبديل من خلال علم جليل من علوم ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة هذا العلم ابتكره علماؤنا وهو ع ب ا ر ة عن قواعد من طبقها يستطيع أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن العظيم كما أ ن ز ل و أ ن ا ع ا د ة يطيب لي أ ن أ س م ي هذه القواعد التصوير الكتابي التصوير الكتابي لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ب ي و أ م ي هو هذه ا ل آ ل ا ت التي نراها أ م ا م ن ا من آ ل ا ت التصوير والتسجيل ا ل د ق ي ق ة جدا و ا ل و ا ض ح ة جدا لكنا في غ ن ا عن كل هذه الكتب التي تعلمنا ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن العظيم كان يكفينا أ ن نضع الشريط وننظر ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته ب أ ب ي و أ م ي هو ولكن لما لم تكن هذه ا ل أ د و ا ت م ت ا ح ة في زمن النبوة فقد ل ج أ علماؤنا إ ل ى شيء آ خ ر هو التعبير عن ا ل ص و ر ة عن طريق ا ل ك ت ا ب ة ومن هنا ن ش أ ما يسمى بعلم التجويد النظري, النظري القواعد ا ل م س ت ن ب ط ة من ا ل ت ل ا و ة ا ل ن ب و ي ة إ ل ا أ ن هذا العلم النظري له جانب آ خ ر تطبيقي عملي ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ا ل ق ر آ ن العظيم على قلبه الشريف ب ك ي ف ي ة اسمها الوحي الله أ ع ل م بكنها لا يعرفها حق معرفتها إ ل ا من عاناها قال تعالى نزل به الروح ا ل أ م ي ن على قلبك لتكون من قال على قلبك ولم يقل على سمعك لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني ش د ة ش د ي د ة من نزول الوحي عليه ب أ ب ي و أ م ي قال تعالى إ ن ا سنلقي عليك قولا ثقيلا عليك ثم بعد أ ن كان يسر عنه ذلك الثقل من أ ث ر الوحي كان صلى الله عليه وسلم يعلم من حوله من ا ل ص ح ا ب ة ما أ ن ز ل عليه من ا ل ق ر آ ن صوتيا ويدعو من حضره من ا ل ك ت ب ة كان ا ل ك ت ب ة في زمن ا ل ن ب و ة قلائل فيدعو من تيسر وسنتعرض لهذا إن شاء الله قريباً بإذن قريبا لهذا الله الله شاء ثم ك ا ن سادتنا ا ل ص ح ا ب ة يتلقون من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ويسمعون باذانهم يعني جهاز إ ر س ا ل وجهاز استقبال فالنبي صلى الله عليه وسلم ينطق ب أ ب ي و أ م ي بفمه الشريف وساداتنا ا ل ص ح ا ب ة يسمعون باذانهم ويعيدون أ م ا م ه صلى الله عليه وسلم كما حدث لهشام بن حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب رضي الله ت عنهما ا ل ى ع لما قال لهما ا ل صلى الله عليه وسلم ن ب ي ا ق ر أ يا عمر فقرأ فقال ر أ ف ق هكذا أ ن ز ل ويا لها من شهاده ويا لها ل من ت ه ى ا ل ت و ث ي ق ه ذ ه هشام إجازة انواع الإجازة أنواع اقرأ يا حزام من حكيم أبن أبن أعلى فقرأ فقال ر أ ف ق هكذا أ ن ز ل وقال صلى الله عليه وسلم في مجالس أ خ ر ى ا ق ر أ و ا كما علمتم فكان ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم يقرؤون من بعدهم وهو جيل التابعين كما تعلموا ا ل آ ن من حمل ا ل أ م ا ن ة ساداتنا ا ل ص ح ا ب ة لما حملوا ا ل ق ر آ ن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ق ن و ه للجيل الذي بعدهم وهو جيل التابعين فصار ا ل ص ح ا ب ة ينطقون ب أ ف و ا ه ه م والتابعون يسمعون ب آ ذ ا ن ه م ثم يعيدون التابعون والصحابه اما أ ن يقروا واما ان يصححوا سكوت الشيخ اقرار ومتمع للقراء لذلك كان الطالب سكوته إيه؟ إقرأ فإن كان سمت خطأ صحح لذلك الطالب. حتى تصير تلاوته م ط ا ب ق ة للمنقول وهكذا ولله الحمد و ا ل م ن ة وصل ا ل ق ر آ ن من أ ذ ن إ ل ى فم ومن فم إ ل ى أ ذ ن هكذا إ ل ى عصرنا هذا ولله الحمد و ا ل م ن ة على هذه ا ل ن ع م ة الكبرى ن ع م ة ما بعدها ن ع م ة وليس لها نظير على وجه ا ل أ ر ض أ ب د ا لا كتاب سماوي ولا كتاب غير سماوي ليس س م ة على ظهر ا ل أ ر ض كتاب ينقل صوتيا وكتابيا إ ل ى من أ ن ز ل عليه إ ن كان سماويا و إ ل ى من أ ل ف ه إ ن كان ايه كما نقل ا ل ق ر آ ن العظيم ب ا ل د ق ة ا ل م ت ن ا ه ي ة التي ما بعدها د ق ة فهذا من حق ا ل ق ر آ ن العظيم علينا ما قلنا ح ق ا ل ك ت ان ب حق ق ا ل ر آ حقه أ نؤمن ن أ ن ه من عند الله و أ ن محمدا رسول الله صلى ا ل و أ ن ه و ص ل إ ل ي ن ا س ل ي م ا ً كما أ ن ز ل ب أ ي و ا س ط ة وصل بهذا العلم الذي سندرس في هذه ا ل د و ر ة ب إ ذ ن الله إ ح د ى كتبه التي نظمت على شكل الشعر ل أ ن الشعر أ ر س خ في ا ل ذ ا ك ر ة من النثر ومن حق القرآن العظيم علينا بعد أن نتلوه العظيم كما نتمعن معانيه القرآن علينا أن أنزل أن حق بعد في معانيه و ا ل أ م و ر التي أ ر ا د ه ا الله سبحانه وتعالى فليست ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل أ ل ف ا ظ م ق ص و د ة لذاتها و إ ن م ا المقصود هو ا ل م ح ا ف ظ ة على المعاني التي أ ر ا د ه ا الله سبحانه وتعالى فلو تغير اللفظ لتغير المعنى انظروا إ ل ى هذا ا ل ك أ س أ ت ر و ن شكله وانظروا إ ل ى شكل الماء في داخل ا ل ك أ س كيف صار شكل الماء في داخل ا ل ك أ س تشكل بشكل ا ل ك أ س فالمعنى هو السائل واللفظ هو ا ل ك أ س وهكذا ا ل ل غ ة كل ا ل ل غ ة من بابها إ ل ى محرابها كما يقولون ع ب الفاظ ر ة عن مرتبط بها معاني إ ذ ا قلنا باب باب هذا لفظ أ ن ي ط به م ع ن ا وهو هذا الذي ترونه أ م ا م ك م عبارة عن باب من مصراعين أو مصراعين ا من من أو لو خ ش ب بالمفصلات له التي تفتحه ما يسمى تغير ل وله مغلاق لفظة لو ق ه هذا اسمه باب لفظة ومعنى غ باب ت اللفظ لقلنا بدا الباب ناب ناب صار هذا السن الذي في الفم ا ل أ ن ي ا ب ا ل أ ر ب ع ة في الفم إ ذ ا تغيير اللفظي يؤدي هذا تغيير المعنى هل عرفتم يا شباب لماذا حرص ع ل م ا ؤ ن ا القراء جزاهم الله عنها خيراً على ن ا خيرا ع ا ل م ح ا ف ظ ة على أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن الكريم ل أ ن ه بتحريفها يتحرف المعنى الذي أ ن ي ط بهذه اللفظه ة انتبهت ك ي إذن الإسلامية ساداتنا القراء لهم على الأمة الإسلامية كلها لهم على لأنهم فض ف ح و ا على ذ ه ربهم الأمة كتاب ربهم. إ ذ ن الحق الثاني علينا بعد أ ن نتلو ا ل ق ر آ ن العظيم سليما كما أ ن ز ل أ ن نتمعن ا في إيه؟ المعاني التي أ و د ع ه ا الله عز وجل في كتابه فلما افعلوا تفعلوا يكفي يقول الذين المخاطبون الذين لا المخاطبون ذلك الحق الذي نمتثل لا يكفي أن أعلم بأن الله عز وجل يقول اتقوا الله مع الصادقين آمنوا آمنوا ثم مع يا أيها كذا يا أيها كذا اتقوا وكونوا يعني أن أن بأن بعده نحن نحن بعد عز ثم بعد ذلك لا اتقي الله و أ ق و ل مع الكاذبين لا بد من أ ن ننصبغ ب ص ب غ ة ا ل ق ر آ ن ننصبغ ب ا ل أ و ا م ر والنواهي التي أ ر ا د الله سبحانه وتعالى هذه هي حق حقوق ا ل ق ر آ ن العظيم علينا فالحق أسلفنا فيه في الأول كما أسلفنا هو تلاوته كما أنزل وهذا الذي سنكون فيه بمعيتكم إن شاء الله تعالى في هذه الدورة التجريدية أنزل هو سنكون بمعيتكم إن هذه التي نبدأها اليوم بإذن الله ت بإذن علماؤنا ا ى ع ل جزاهم الله عنا خيرا أ ل ف و ا في علم التجويد كتبا ع د ي د ة و أ ص ل علم التجويد يا إ خ و ت ي هو أ ب و ا ب من كتب النحو والصرف ف الصرف في كان كتب يذكرون علماؤنا الأوائل لما ينتهون من أبواب الصرف وأبواب النحو في آخر الكتب النحو مخالج ا ينتهون من ل و آخر ر ح العربية وصفات الحروف ا ل ع ر ب ي ة ويذكرون الهمس والتفشي و أ ح ك ا م ا ل ن و م و أ ح ك ا م ا ل م ي ن والاختلاس والروم و ا ل إ ش م ا م والقلقله ة و ك كتب ذ ا ا في آخر ل ن ح وهكذا لو ف ت ت ح ت تجدون ا سيباويه النحو التجويد في كل علم منه الأخيرة الحاجة اشتدت إلى ه ل لقارئ القرآن الكريم أ ب ح ا ث استلت تلك ا ل أ ب ح ا ث من علم النحو والصرف و أ ف ر د ت ب ا ل ت أ ل ي ف تماما كما استل علم الفرائض من علم الفقه عندنا في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة علم ضخم اسمه علم الفقه ا ل إ س ل ا م ي وهو شعبتان رئيستان فقه العبادات وفقه المعاملات ففي فقه المعاملات كتاب اسمه كتاب الفرائض يذكر فيه إ ن مات الميت من يرثه من أ ق ا ر ب ه فهو باب من أ ب و ا ب الفقه لكن لما كثرت ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه أ س ت ل هذا الباب من علم الفقه و أ ف ر د ب ا ل ت أ ل ي ف ف ن ش أ عندنا ما يسمى ب إ ي ه ب علم الفرائض هل عرفت ما هو علم ا ل ت ج و ي د باب من أ ب و ا ب ا ل ع ر ب ي ة يعرف فيه مخارج الحروف ا ل ع ر ب ي ة وصفاتها التي ذكرها ا ل أ ئ م ة والتي من ق ر أ ا ل ق ر آ ن العظيم مطبقا لها ق ر أ ه سليما كما أ ن ز ل أ ل ف ع ل م ا ؤ ن ا في ا ل ت ج و ي د كتبا ن ث ر ي ة و ا ل أ ص ل في ا ل ت أ ل ي ف أ ن يكون نثرا ما بين مطول ومختصر وبعد ذلك ب ف ت ر ة ب د أ ع ل م ا ؤ ن ا يستعملون فنا من فنون ا ل ع ر ب ي ة وهو فن الشعر كانت العرب في ا ل ج ا ه ل ي ة تستعمله للمديح وللهجاء وللفخر و ل ل ح م ا س ة وللغزل فاستخدموا هذا العلم و هذه ا ل أ و ز ا ن ا ل ع ر ب ي ة استخدموها في, إيه؟ في نظم العلوم فنظموا في النحو و نظموا في التوحيد و نظموا في الفقه و نظموا في التجويد و نظموا في القراءات و غير ذلك من العلوم ا ل ش ر ع ي ة ل أ ن الشعر كما أ س ل ف ت أ ر س خ في ا ل ذ ا ك ر ة من النثر من أ ع ظ م ما الف في التجويد نظما وشعرا م ن ظ و م ة ا ل م ق د م ة فيما يجب على قارئ ا ل ق ر آ ن أ ن يعلمه ل إ م ا م الدنيا في التجويد والقراءات محمد بن رحمه الله تعالى وهذه و وبداية توفي من علماء القرن الثامن وبداية التاسع توفي في الأخذ الرابع من القرن التاسع ل ا في ا ل م ن ظ و م ة كنت قد تشرفت بشرحها على هذا الكرسي في العام الماضي في ا ل د و ر ة ا ل س ا ب ع ة ولله الحمد و ا ل م ن ة على ذلك وفي هذه السنة نستعين الله عز وجل في شرح م ن ظ و م ة غير م ن ظ و م ة ا ل إ م ا م ابن الجزري ل إ م ا م جاء بعده اسمه أ ح م د الطيبي رحمه الله وهو من علماء القرن العاشر توفي سنة وسبعين بل تسعين تسعين وسبعين وتسع مكتوب غلط مكتوب في الكتاب تسعمية وتسعة وستين ما هي هو توفي مياه هي من علماء خمسة عندكم تسعمية ما القرن سنة العاشر تسع تسع تسعمية بل بالكتاب غلط الكتاب في وتسعة وسبعين الأولى مكتوب وتسعة وستسين تسعمية عندكم فالصفحة الصفحة الغلاف ف ص ح ح هذا ا وجعلوها وتسعة وسبعين تسعمية ه ا ل إ م ا م رحمه الله أ ل ف م ن ظ و م ة في التجويد سماها المفيد في التجويد وهذه ا ل م ن ظ و م ة من بحر الرجز وبحر الرجز هو بحر شعري عربي من أ س ه ل البحور الشعريه على ا ل إ ط ل ا ق ل أ ن وزنه مستفعل سته مرات ث ل ا ث ة في الشطر ا ل أ و ل ى و ث ل ا ث ة في الشطر ا ل ث ا ن ي ة مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل هذا هو بحر الرجز لذلك يسمو ه العلماء حمار الشعراء يعني أ ي حدا بده ينظم نظم سهل شويه ينظم على ا ن ه بحر الرجل لأن ركبه سهل يعني بخلاف ب ل ا ح والامام ر أ خ ر ى قد تكون ف ي ه شيء ن ل الرجل سهل ل ص ع و و ب ة ا إ الطبي م ا ي رحمه الله اتاه الله عز وجل م ل ك ة ش ع ر ي ة غ ر ي ب ة نادر أ ن تجتمع وهي ما يسمى بالسهل الممتنع يعني في أ ح ي ا ن ا ت ق ر أ شعر تجده معقد مركز يعني لكن أ ن ت ق ر أ شعرا وهو سهل لكن في نفس الوقت إ ن أ ر د ت أ ن تنظم على منواله تجد أ ن هذا ا ل أ م ر صعب هذا شو بيسموه العلماء السهل الممتنع من المعاصرين من نظمه كذلك أ س ت ا ذ ي وشيخي الشيخ إ ب ر ا ه ي م علي شحاته السمنودي حفظه الله تعالى شيخ مصر في التجويد و ا ل ق ر ا ء ة أ ط ا ل الله عمره في ع ا ف ي ة وهو فوق ا ل خ ا م س ة والتسعين من عمره ا ل آ ن أ ي ض ا شعره من الشعر ما يسمى بالسهل الممتنع ل الشيخ عبدالعزيز السود الإفتاء القراء بلاد الشام الله تعالى المنظومة المفيد بل له للشيخ ي أستاذي وشيخ سيدنا عيون أمين وشيخ في مدينة في مشايخي شيخنا يحفظ يحفظ ه رحمه وهو بهذه إنه منها ا كان معجبا جدا بدأ أسمع أسمع وكنت وكنت منظومة درة حمص نعم من ش د ة أ ج ا ب ه بها لكنها كانت م خ ط و ط ة ولم تكن و م ط ب و ع ة في بعض كتب التجويد متناثر هنا وهناك بعض ا ل أ ب ي ا ت المجتزاه أ ة م ن ه فبعد وفاة شيخنا ر ح م الله الشيخ ذهني بقي في ذهني أن ر ح منها ه الله ا ك يحب ذ ه ل لو أنها خرجت للمسلمين فتفضل الله تعالى علي وبحثت عن الخطية م م ويتمنى ن أنها عن ظ و وبحثت ة خرجت مستخها في المكتبات فوجدت منها ن س خ ة في دار الكتب الظاهريه ب م د ي ن ة دمشق و ن س خ ة أ خ ر ى في دار الكتب ا ل م ص ر ي ة في ا ل ق ا ه ر ة المحروسه ة فعلى ا النسختين تشرفت بتحقيق هذه المنظومة وأخرجتها للناس من ما أدري من من سنوات سابقا أو أو قريب من سنوات وفي هذه السنة أتشرف بأن أشرحها لإخواني ت تشرفت بتحقيق أتشرف ي أدري قريب وفي ن من من بأن عشر عشر هذه هذه أو على أ ن ه ا كما أ س ل ف ت منذ قليل هي من السهل الممتنع لكن قد لا تخلو من بعض ا ل أ ب ي ا ت التي هي بحاجه ة الشاشة إلى على المفيد في التجويد نرى بيان في الإمام المقرئ منظومة من الشيخ ش الى د ي ن م بيان أحمد ابن ل ن بن الطيبي علمائي الشام دمشق رحمه الله. ولد سنه عشر وتسعمائه وتوفي سنه تسع وسبعين وتسعمائه رحمه الله تعالى ضيلت اللوحة. أكيد. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كل المؤلفين نظما أ و نثرا لا بد أ ن يبدا أ و كلامهم به إ ي بالبسمله والبسمله بوزن فعل له هي ك ل م ة م ن ح و ت ة تعرفوا ن يعني بيكون عندي ج م ل ة شو بيكون عندنا ج م ل ة ي أ خ ذ و ن من هنا حرفا و من هنا حرفا فيشكلون ك ل م ة ج د ي د ة هذه ا ل ك ل م ة شو بيسموها ك ل م ة م ن ح و ت ة فيقولون البسمله او بسمله فلان يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم تعوذ فلان شو يعني قال أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا ب يقول و ا حوق لا فلان شو و يعني ح قال لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله استرجع ا فلان قال إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون و خ ي ص عليها ب ق ي ة ا ل أ ف ع ا ل ا ل ا ي ا ل م ن ح و ت ة بسم الله الرحمن الرحيم باسم الباء طبعا حرف جر واسم ك ل م ة م ش ت ق ة اختلف العلماء ف ي من أ ي ن م ش ت ق ة ك ل م ة اسم فقال بعضهم م ش ت ق ة من و س م وسم الشيء يعني وضع عليه ع ل ا م ة ف ل أ ن ن ا كما ذكرت منذ قليل إ ذ ا قلنا باب هذه ا ل ل ف ظ ة وسم على هذا الشكل الذي هو الباب المعروف فقيل م ش ت ق ة من و س م بمعنى وضع عليه ع ل ا م ة وقيل م ش ت ق ة من سموى سموى بمعنى ارتفع ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لما يسمي شيئا فيرفعه فيرفع مثل ا لما قلت أ ن ا باب أ ن ت م نظرتم إ ل ى هذا الشكل وتركتم ما حوله من حائط وكتب م ن ومصاحف ن م ومحراب ن م ف إ ذ ا لما ذكر اسمه برز إ ل ى الوجود ترى هنا ك ي فقيل ف اسم م ش ت ق ة من سماوى وقيل م ش ت ق ة من وسماوى ا م و ض و ع ما يهمنا كثيرا المهم أ ن اسم ج ا ر و مجرور والجار والمجرور في ل غ ة العرب يا شباب ل نحكي ش و ي ة نحو اسمعوني و ت أ م ل و ا ل غ ة العرب يا ابني ت ت أ ل ف من جمل الجمل في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة نوعان كم نوع بس نوعان يا إ م ا ج م ل ة ف ع ل ي ة يا إ م ا ج م ل ة ا س م ي ة ا ل ج م ل ة الفعلية, الفعليه فيها ركنان أ س ا س ا ن فعل وفاعل ماشي وفيها شغلات م ك م ل ة هي المفعول به الجار والمجرور و ا ل ج م ل ة ا ل ا س م ي ة فيها أ م ر ا ن أ س ا س ا ن المبتدا والايه والخبر فلما ا ل إ ن س ا ن يتكلم و ي أ ت ي بجاره مجرور لا هي ج م ل ة ا س م ي ة ولا هي ج م ل ة ف ع ل ي ة لا بد أ ن تكون هذا الجار و م ج ر و ر متعلق بايه بمحذوف إ م ا أ ن يكون هذا المحذوف فعلا و إ م ا أ ن يكون مبتدا أ وخبرا يعني ج م ل ة ا س م ي ة ف إ ذ ا قلت أ ن ا بسم الله الرحمن الرحيم إ م ا أ ن أ ق د ر أ ب د ا بسم الله الرحمن الرحيم فصار الجار المجرور متعلق بمين بفعل أ ب د ا و إ م ا أ ن أ ق د ر ابتدائي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي م ب ت د ى وحاصل خبر ت ب ه ن ا ك ي د نعم واضح شمانات تقديره ابتدا أ و ابتدائي طيب أ ن ا بدي أ س أ ل ك م لو واحد بده يشرب وقال بسم الله الرحمن الرحيم شو عرب بسم الله الرحمن الرحيم أ ي و ه إ م ا أ ن ن ق و ل أ ش ر ب و ا بسم الله أ و شربي مبدوء بسم الله الرحيم والله هذا ا ل خ ل ي غير مالكاتب خ ل ي غير هذي هو ق ا ف ي ه ا ل ب ا ر ه طيب سيدي ننتقل إ ل ى ما بعد بسم الله الله جل جلاله و عز نواله ل ف ظ ة تطلق على الذات العليه ة ا ل ل إ جل جلاله قيل الله أ ص ل ه ا الاله إ ل ه ه ك ذ ق ا بعض العلماء أن الله أصلها الإله و مع مرور الزمن تحولت إ ل ى الله وبتفخيم اللام تعظيما ل ش أ ن المولى الجليل وقيل لا قيل ليس أ ص ل ه ا لي ل ا قيل هي ل ف ظ ة م ر ت ج ل ة عرفت ش ع ن ي م ر ت ج ل ة ي ع ن ي أ ط ل ق ت هكذا على المولى الجليل وهو علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم من البسمله الرحمن بوزن إ ي ش يا شباب فعلان الرحيم بوزن إ ي ه فعيل الرحمن والرحيم وصفان ي بنيا من ا ل ر ح م ة ل ل م ب ا ل غ ة ل أ ن ه ا ل أ ص ل في الفاعل أ ن نقول راحم ما يرحم فهو راحم بوزن فاعل لكن لما نقول فعلان هذه ص ي غ ة ايش م ب ا ل غ ة رحيم بوزن فعيل صيغه م ب ا ل غ ة انتبهنا هذا هو البيت ا ل أ و ل من ا ل م ن ظ و م ة قال الفقير أ ح م د بن الطبيب احمده يرجو ر ح م ة ا ل م ج ي ب هو شو اسمه احمد ابن احمد الطيبي اذن هم في تقديم و ت أ خ ي ر احمد ابن الطيبي احمد شو اصلها احمد ابن احمد الطيبي واضح يا شباب يعني هو اسمه احمد وابوه اسمه وازيدكم وله ابن اسمه احمد وكلهم علماء كلهم علماء يعني ثلاث اجيال علماء وكلهم اسمه احمد صاحبنا أ ي ه م الاوسط أ و س ط ن ا صاحبنا ه ا ل أ و يرجو ر ح م ة المجيب المجيب هو الله سبحانه وتعالى و ج م ل ة يرجو ر ح م ة المجيب في محل نصب حال يعني قال الفقير أ ح م د بن الطيبي ح ا ل ة كونه يرجو ر ح م ة المجيب عرفتوا شو معناه هذا الكلام طيب من هو أ ح م د الطيبي هو ا ل إ م ا م المقرئ الفقيه الشيخ شهاب الدين أ ح م د بن أحمد بن بدر ن ب الدين بن إ ب ر ا ه ي م الطيبي رحمه الله وترون أ م ا م ك م ولادته ووفاته اسمه أ ح م د ووالده أ ح م د وله ولد من اهل العلم اسمه أ ح م د يا سلام كان ثلاثه من م إ ي ه من العلماء الله يهنيهم هذا نادر هذا نادر جدا يعني سبحان الله أ ن تجد ع ا ل م يعني ابنه عالم وابن ابنه عالم هذا ي ع نادر ي ن الوجود لذلك ي ق و ل و ا من خلال ا ل ت ج ر ب ة ي ق ولد النجيب لا ينجب و إ ن نجب فاق أ ب ا ه هكذا قالوا من خلال التجربه ولكل قاعده خواص ما سنقول قاعدتين خواص نعم وللتفريق بينهم ف إ ن أ ه ل التواريخ يسمون ا ل أ و ل أ ح م د ا ل أ ك ب ر والثاني وهو الناظم شو يسموه أ ح م د الكبير والثالث وهو ابن الناظم شو يسموه أ ح م د الصغير ولد في دمشق يوم السابع من ذي ا ل ح ج ة س ن ة عشر وتسعمائه ه ج ر ي ة ق ر أ ا ل ق ر آ ن والقراءات ا ل م خ ت ل ف ة على والده أ ح م د بن بدر الدين ا بن إ ب ر ا ه ي م الطيبي كما ق ر أ عليه الفقه و ق ر أ أ ي ض ا على شمس الدين الكفرسوسي والتقي الدين القاري القاري ن س ب ة إ ل ى ب ل د ة في سوريا اسمها ق ا ر ة لو كانت ن س ب ة إ ل ى ا ل ق ر ا ء ة قراءة القرآن بتكون القارئ تكون القارئ و إ ذ ا خففت الهمزه ة ت ص ي ر القاري ما تولى ك ن بتشديد ا امامه ن لأن ق و ل ملا علي القاري لمن القاري نسبة إذا بتشديد وخطابه الجامع ا ل أ م و ي وصنف ا ل خ ط ب ة ا ل ف ص ي ح ة كان رحم الف ل ل ه خطيب وكان أ كتاب في ا ل خ ط ب صار ع ل م ا ء ع ص ر و ا يستفيدوا من ذلك الكتاب هذه ص و ر ة لمسجد بني أمية اميه ل القبة الكبيرة ك ب ب ي شايفين ر هذه س و ه ا ف المسجد الأموي قبة النثر قبة النثر ومن عادة ومن أ قبة قبة ل الكبير ش ا لا يدرسوا تحتها م إلا كبير البلد كبير البلد في العلم مثلا كبير الفقهاء كبير المحدثين كبير كبير كبير في كبير المفسرين إ ل ى آ خ ر ه ابن الجزري رحمه الله درس وين تحت ق ب ة النسر التي ترونها ما جابوا ما عطيناهن تولى تدريس ا ل م د ر س ة ا ل ع ا د ل ي ة الصغرى وكان شديد ا ل ش ف ق ة على ا ل ط ل ب ة و خ ا ص ة الغرباء يتلطف ب ه في التعليم ويكرمهم وهذا ذاب المشايخ الكمل يا شباب ع ل ا ق ة الشيوخ ب ا ل ط ل ب ة ع ل ا ق ة م ح ب ة ع ل ا ق ة ش ف ق ة كان في أ ح د مشايخنا مشايخ مشايخنا في الشام الشيخ علي الدقر رحمه الله كان عنده ما يسمى ب ا ل م د ر س ة الغراء كان يذهب إ ل ى القرى و ي أ ت ي بالطلاب فكان يقول عندما أ ر ى طالبا لا يلبس في رجله في الشتاء اشعر ل ر ا ب ة ت ف و يقول ن أشعر بالبرد في قلبي يقول أشعر في قلبي أشعر برد إ ذ ا ر أ ي ت طالبا لجلاه ليست مدفاه ب ل ب س الشراريب في الشتاء هكذا كان الشيوخ د أ ب ه م ا ل إ ش ف ا ق على ا ل ط ل ب ة قصة ومن لكم لما قرأت على الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد محمد عن نفسي الإشفاق أستاذنا الشيخ العزيز الزيات على قرأت أذكر عبد المصري رحمه الله تعالى رحمه وهو شيخ مصر في القراءات وكان أ ع ل ى الناس إ س ن ا د ا في مصر وبيته خلف الجامع ا ل أ ز ه ر وكان كفيف البصر رحمه الله وهذا الكلام سنة ثمانين وتسعمائة والف هجرية كان يستمع مني التلاوة ثم بعد قليل وأنا هجرية عليه الكلام ثمانين كان بالقراءة العشر قليل النشر يستمع مني ثم من سنة طيبة طريق بعد أقرأ بعد س ا ع ة ساعتين من الاستماع كان الشيخ يقف ف أ ن ا أ ظ ن ه ب أ ن رجلاه قد تعبتا من الجلوس فوقف ليغير الوضع لكن وقوفه كان يطول ف أ ق و ل له سيدي تفضلوا اجلسوا يقول لي يا ب ن ي أ ن ا لو أ ع د ت حناما لو أعدت إيش ح ن م فكان يدافع النعاس شلون بالوقوف وهو كفيف البصر فوق السبعين من عمره أ ق و ل له أ ن ا سيدي إ ذ ا تعبانين بروح أ ن ا و ب ر ج ع في وقت ثاني ت ك و ارتحتم قال لي يا ب ن ن ي أ ع ا ي ز خلصك أهلك تتارك دان و ب ت د ف ع إ ي ج انا ر الشؤاء وتدفع ما أ عايز اخلصك يعني انظروا إلى شفقته علي يريد أن يخفف عني ويراعي أني غريب ويراعي أني لست من سكان القاهرة. فكان هذا الأمر يؤثر بي انظروا أن من سكان فكان القاهرة هذا الأمر جدا إذا إلى لست فلذلك شفقته إ ن شاء الله ربي يجعل ع م ا ر ك م ط و ي ل ة و ب ك ر ة ب ت ص ي ر أ س ا ت ذ ة ومشايخ فعاملوا طلابكم ب إ ب ا ل ش ف ق ة عاملوهم ب ا ل م و د ة عاملوهم بالتقدير ساعدوهم على طلب العلم إ ذ ا يتلطف بهم في, في التعليم ويكرمهم ما بدنا ت ت ع لو م ا ت عندنا د د و بيوتكم ا في ف ت شو س ا اللي منكم بتعلم هل ي ب ع في الفائدة بيته شو م ه شو ل لو ف في ا عندنا ئ د ة ز ج ا ج ة عطر من أ ف خ ر أ ن و ا ع العطور و م ق ف و ل ة هذه ا ل ز ج ا ج ة م ق ف و ل ة بالله عليكم شو بنستفيد منها وجودها كعدمها لذلك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ي أ ب ي و أ م ي هو قال خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن و إ ي ه أ ي و ة ما قال تعلم ا ل ق ر آ ن وجلس بيته تعلم ا ل ق ر آ ن وعلمه فيا شباب الله يرضى عليكم عاهدوا الله كما عاهدت الله أ ن ا لما كنت في مثل سنكم و أ ر ج و أ ن أ ك و ن قد وفيت كنت مثلكم هكذا والله ما في دوجه ولا شعره و ا ح د ة وحفظت ا ل ق ر آ ن في سن مبكره وكنت أ ر ي د أ ن أ ك و ن خادما ومعلما لكتاب الله عز وجل هذا كلام قديم والحمد لله عز وجل تفضل الله عز وجل علي وقرأت على الشيوخ ودرست التجويد والقراءات وعلى الشيوخ وفي الجامعات ثم جلست للتعليم وأسأل تصوروني الله الجامعات الله النعمة فأنت يا شباب لما أراكم نفسي لما كنت مثلكم. ما أنا、هكذا. أنا صغيرا لله تفضل عليه على جلست للتعليم علي مثلكم ثم يديم مثلك هذه عز عز فأنت أتذكر كنت كنت نفسي أن كذلك وكنت أ ج ل س كما تجلسون و أ ك ت ب كما تكتبون و أ ق ر أ كما تقرؤون ولكن ما كان عندنا هذه الكتب ا ل ف خ م ة ل بين إ ي د ي ك م نحن حفظنا ا م ن ظ و م ا ت ب ح ا ل ة ع ي س ى يعني ما كانت ط ب ا ع ة مثل هذه ا ل ط ب ا ع ة ا ل آ ن والحمد لله ربي ت ف ض ل ا ل آ ن الوضع أ ح س ن من أ و ل بكثير يعني في زمان و أ ن ا ب ا ل ج ز ر ي ة و أ ن ا صغير حفظت فقرققا م س ت ف ل ا من أ ح ر ف ي هيك مكتوب بالكتاب فقرققا بدل إ ي ه فرققا أ ن اقول أ لها لي شو ه ن ي فقرقا يلا لحتى نكبر م نعرف أنا أ ق و لما له لحتى نكبر كبرنا عرفنا انه غلط فالشاهد <تصفيق> أنه أنه الله يرضى ب ل ي ن ا نتعلم العلم الصحيح ب نتعلم ن ا ب ن ي ة أ ن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نتشبه بساداتنا ا ل ص ح ا ب ة أ ن نتشبه بساداتنا أ ئ م ة ا ل ق ر ا ء ة الذين صرفوا أ ع م ا ر ه م في تعلم ا ل ق ر آ ن و إ ي ه كمان تعليم جلس ل قفوا ر القرآن ا ء ق طويلا عند ك ل م ة ج ل س لاقراء ا ل ق ر آ ن في شيوخ تعلموا و أ ن ا ب ع ر ف مشايخ تعلموا لكن سبحان الله بعد ما تعلموا يلي ي ن ش غ ل بالفقه و يلي ي ن ش غ ل ب إ ص ل ا ح ذات البين أ ن ا أ ع ر ف قارئا كان رحمه الله يعني قارئ طريقة العشر عن طريق طيبة لكن أ م ض ى عمره في الجمعيات ا ل خ ي ر ي ة وفي إ ص ل ا ح ذات البين وكلما يختلفوا اثنين ي ج و لعنده هو عمل خير ما قلنا لا لكنه مات ولم يقرئ اتبهتوا طيب يا أخي إ ص لكن ا ذات البين ع ل وعبيد يحسن يقوم فيه زيد ت ق ر ي ر ا ل ق ر آ ن الكريم هذا يحتاج إ ل ى ل شباب مثلكم ر المشوار ما بيكفه بعمره أعماره ه هذا بكثفه ستتين سنة أمتي يبدأ وشبقي بدأ ما م ا بين ا ل س السبعين ت ي ن إلى و ق ل من ي ت ج ا و أو و ز ذلك قال صلاة صلاة كما إ خ ن ي يا شباب القرآن تعلمه وتعليمه بدو أ م ث ا ل ك م ي ب د أ وهو صغير ل أ ن ا ل ق ر آ ن مو ب ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن في معه نحو ا ل ق ر آ ن في معه صرف ا ل ق ر آ ن في معه ب ل ا غ ة ا ل ق ر آ ن في معه م ا د ة المعاجم تعرف كيف ترجع ل ل ك ل م ة في المعجم لسان العرب تاج العروس القاموس المحيط وغيرها من كتب ا ل ل غ ة ا ل ق ر آ ن بده فقه القرآن بده توحيد القرآن بده تفسير القرآن بده حديث يعني العلوم م ت ش ا ب ك ة هكذا فلا يتصدى لتعليم ا ل ق ر آ ن إ ن س ا ن ب يعرف بس ا ل ق ر آ ن فقط سيكون تدريسه ضعيف ه ي ك ونحن تدريسه و ن بداكم ي تكونوا اقوياء فابنوا ابنوا انفسكم ب ن و أ بناءا علميا قويا ب ن ي ة ر ف ع ة ش أ ن ا ل ق ر آ ن و ب ن ي ة التشرف بنقل ا ل ق ر آ ن و ب ن ي ة تعليم ا ل أ م ة ا ل ا س ل ا م ي ة كتاب ربها إ ي ا ك م و أ ن تكون نيتكم, نيتكم غير ذلك أن أنا أعكم تكون النية والله مش هنكون أنا كبير القراء في مدينة ركمين إنسان تبع كبير كلمة كبيرة والله وشيخ وكذا القراء القراء الألقاب بالدل في هي هذه مش على إنسان بده ي ط ل ع ع ل ي ك ب د ا يجعل ا ل ق ر آ ن مطيه ة ويكون فوق ه ي ك ب د ن ا نحن ك و ن ن الخدم نكون و ا ل ق ر آ ن هو المخدوم م و ر أ ي ك م نحن الخدم والقران, هو شو رأيكم نحن الخدم والقرآن ايه كلام المولى كلام الجليل سبحانه وتعالى فوطنوا أ ن ف س ك م أ ن نتشبه و إ ي ا ك م بهؤلاء ا ل أ ئ م ة الذين أ م ض و ا أ ع م ا ر ه م في خدمه كتاب الله أحد شيخي وأول شيخي شيخ للشيخ محيط دين الكردي والمعروف عند أ ه ل الشام ب أ ب ي الحسن الكردي أ ط ا ل الله عمره في ع ا ف ي ة وهو من مواليد س ن ة 1912 نحن الآن كم ث م ا ن ي ة ي ع ن ي كم عمره ا ل آ ن ما شاء الله 96 سته ن ة على الميلادي ب ح ط ل على الهجري ا ر ص وتسعين ا والله 99 ي د ل ا و و ي ط ل ن ا ع م ر ه ويحفظه قرأت ع ل ي ي ه كنت ص غ ر ا في ا ل أ و سنوي ل م ن ف ي كون أ ل ا و ي لا يكون احد أ و ل سنه و انت كنت في مثل د ي ن ك من سنك ت تسعة ت ي ي ن الآن إذا عمروا و بالهجرة ماهو سيدي ن ت ن وتسعين شو صار سبعة ب افهم اين ت ب د أ يعلم ق ر آ ن سيدي اين ت ب د أ يتعلم ا ل ق ر آ ن اه يغير الموضوع وكذا سيدي الله يبارك ف ي ك و ما جاوبتوني انا احاكي من هون يقلب الموضوع وكذا المهم بس ضليت انا وراه لحتى بعدين مل مني اللي كان عمري خ م س ة وعشرين سنه ة كان عمري خمسة وعشرين قديش عمره لما كان عم يكلمني عم كان س ت ة وتسعين طرحوا لنا يا هون لنشوف بسرعه سبعين سنه ة من تعليم ا ل ق ر آ ن في الليل والنهار بالقراءات العشر وبحفظ شو بدك يعني هلأ الواحد اذا ل و ا ح د إ اشتغل موظف إمتى يطلع على المعاش مو بيقولو عشرين س ن ة مدري ثلاثين سنه ة طيب و سرعين شو هي؟ لانه هو مالو موظف عند ا ل ح ك و م ة ولا عند الناس موظف عند ربي أ ه ل ا ل ق ر آ ن هم أ ه ل الله وخاصته انتبهتوا فطالما ا ل إ ن س ا ن عنده ملكات عرفتوا شو الملكات يعني القدره على التمييز القدره على السماع القدره على الرد لا ي ق ط ع عن, عن تعليم كتاب الله لكن إ ذ ا بسبب الكبر والضعف س ق ل سمعه أ و ضعفت قدرته على الرد يرد يعني مريض ما مريض الرد عد يعني يحسين فصار ا ل آ ن معذور يبقى شيخنا ويبقى أ س ت ا ذ الكل لكن لا تؤذن خ م ه ا ل ق ر ا ء ة وهو في هذه الحال ل أ ن ه ما عاد عنده د ع القدره على أ ن يصحح والتصحيح ب ح ا ج ة إ ل ى جهد ب ح ا ج ة إلى ح ر و ف و ا ض ح ة ب ح ا ج ة إ ل ى شرح ا ل أ ح ك ا م لذلك أ ن ا أ ق و ل لكم يا شباب اغتنموا أ ع م ا ر ك م اغتنموا الشباب الذي أ ن ت م فيه ل أ ن أ م ا م ك م مهمتان أ و مهمتين ا ل م ه م ة ا ل أ و ل ى التعلم و ا ل م ه م ة ا ل ث ا ن ي ة التعليم والتعليم بدو وقت ا ت ب ه ت م ج ل س لاقراء ا ل ق ر آ ن من الطيبه و تعليم التجويد و القراءات العشر ق ر أ عليه عدد من ا ل أ ع ل ا م منهم الشيخ إ س م ا ع ي ل النابلسي مفتي ا ل ش ا ف ع ي ة في دمشق و ا ل ش ي خ عماد الدين ا بن محمد الحنفي و الشيخ الحسن ا بن محمد البوريني هذا مؤلف كبير و مؤرخ البوريني و الشيخ أ ح م د ا بن المرزنات المقرئ الصالحي الصالحي ن س ب ة إ ل ى حي ا ل ص ا ل ح ي ة في جبل الصالحين لاسمه جبل قاسيون في م د ي ن ة دمشق ونظم أ ح م د ا ا ل ق ب و ي وغيرهم ن مناسك الحج في رجز رائق ونظم قصيدتنا هذه المفيد في التجويد ونظم بلوغ ا ل أ م ا ن ي في ق ر ا ء ة ورش من طريق ا ل أ ص ب ه ا ن ي ونظم الزوائد ا ل س ن ي ة على ا ل أ ل ف ي ة ونظم ا ل إ ي ض ا ح التام في تكبيره الاحرام والسلام شايفين ينظم عم ل وله ديوان خطب في غ ا ي ة الحسن وقد كان أ ك ث ر خطباء دمشق في عصره يخطبون بخطبه طبعا دائما المبتدئين بقلدومين الكبار كان في آ خ ر حياته قليل ا ل أ ك ل هذا ق ل ة ا ل أ ك ل ن ح ك ي لكم سرها سرها كثره ذكر الله سبحانه وتعالى اخواني يا شباب الانسان مركب من جسد ومن روح الجسد ترابي مو من التراب فلذلك فين من التراب غذاؤه من من والروح ن ف خ ة ا ل ه ي ة قال تعالى فاذا ث و ي ت ه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ما استحق ادم السجود الا بعد ا ل ن ف خ ة ا ل ا ل ه ي ة فالروح هي الجوهر العظيم الذي أ و د ع في هذا الجسد الترابي باعتبارها ن ف خ ة إ ل ه ي ة غ ذ ا ئ ه ا من فين حيكون بذكر الله والجسد الترابي حيكون غذاء ه من ي ن من ا ل أ ر ض الجسد شو غذاء ه ط م ا ط م وخيار وخبز وفواكه ولحم أ م و ر ك ل ه ا ت ر ا ب ي ة بينما الروح غ ذ ا ئ ه ا شو علوي غذاؤها لا إ ل ه إ ل ا الله غذاؤها سبحان الله غذاؤها الحمد لله غذاؤها الله أ ك ب ر غذاؤها لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ا ل أ ذ ك ا ر ا ل و ا ر د ة في ا ل ق ر آ ن العظيم و ا ل و ا ر د ة في ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة ا ل ث ا ب ت ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أكثر من ذكر الله قلت حاجة الطعام بيصير مع مرور الزمن يعني ذكر الله له أثر تراكمي يعني أكثر أثر ذكر ذكر بصير الله حاجة الله قلت له عرفت شو أ ث ر تراكمي هلا واحد بياكل ك ت ي ر أ ك ل شو بيصير في بيسمان بس بيسمان ب ي و م و ل ي ل ة ولا بده ف ت ر ة ف إ ذ ا ا ل أ ك ل هون شو عم يعمل أ ث ر تراكمي هذا حيكون عبء ج س د لما بيكبر عبء على صاحبه صح ولا لا وفي نهي عن ذلك لكن الروح لما تتصل بخالقها م لذلك ربنا قال يا أ ي ه ا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ما في خوف لما ت ذ ك ر الله ذكر كثير م ا ف ي خ و ف ما حيصير ع ن د ك ت خوف م ة ل تصلب ل ا اسمه هذا شرائين ا حيصير عندك ب خ كسرة الأكل فمن أكثر من ذكر الله فمن من ق ولهذا ي روحه و ق ت ت ح ا ج إلى الطعام ل و ه أ ث ر ي س ت أ ن س به في آ خ ر الزمان من أ ح ا د ي ث ا ل س ا ع ة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر الدجال و أ ن من يؤمن به يطعمه عنده أن يملكه الله ا ل أ ر ز ا ق ف ف ت ن ة للناس فمن يؤمن به يطعمه يسقيه ومن لا يؤمن به لا يطعمه لا يسقيه قال بعض الجالسين فما, فما يكون غذاء المؤمنين يا رسول الله قال يكون غذاؤهم التسبيح اتبهتوا التسبيح غزاء لكننا نجربنا الله يتوب علينا نازلين الهامبرغر يتوب هو لم نحن على ونازلين على البروست ونازلين على ا ل ك ب س ة ومعرف ايش لكن من اكثر من ذكر الله قلت حاجته الى الطعام هذه خلوها ببالكم لما ب ت ق ر أ و ا في تراجم الرجال حتى البخاري البخاري في اخر عمره في كان قليل الاكل جدا اذا نعود الى ا ل ط ي ب ي كان في اخر حياته قليل الاكل وله من الدين والورع الورع ش و ه و يا شباب يعني ترك ما فيه شبهه ما احتياطا دع ما يريبك إلى, الى ما لا ي ر ي ب ه هذا الورع والزهد شو الزهد ترك الشيء ط ب ل ي ش أتركه أ ن ا ليش أ ت ر ك ه ي ع ن ي ل ي ش أ ت ر ك ه من ي قال ك ما ينفع ينفع ا ل إ ن س ا ن ما يزهد يا شباب في شيء إ ل ا إ ذ ا وجد أ ح س ن منه ف ه م و ا مني هذا الكلام الدقيق لا يزهد ا ل إ ن س ا ن في الدنيا الا و ي اذا فخفخة ل م ا يزهد فيها إلا إذا كان وجد إيش ما هو أ ع ل ى ع ن د إ ذ يزهد فيها انتبهتوا ك يعني ف ي واحد خيروه بين خاتم معدن حديد ولا ن ح ا س وبين خاتم ف ض ة م ا ذ يختار ا ل ف ض ة و إ ذ ا بعد م ا ع ط و ه ا ل ف ض ة ف ر ج و ه خاتم ذهب م ا ذ يختار ويزهد ب بميص ب ا ل ف ض ة انتبهت كيف فالزهد لا يزهد ا ل إ ن س ا ن في الدنيا إ ل ا إ ذ ا كان عينه على مين على الاخره آ خ ر ة ن الدنيا تحبون وتذرون ت ت ب ربي بل طب ه سماها هذه كيف لذلك كلا العاجلة العاجلة شو سمى ا آ ة شو و أ ص ا ف ا فيها كما والآخرة وصفين خير وإش كما؟ وأبقى. والآخرة خير خير وإش وأبقى و أ ب ق ى يعني فواكه الدنيا ل ذ ي ذ ة ولا مو ل ذ ي ذ ة لكن ولا شيء امام فواكه ا ل ج ن ة ففواكه ا ل ج ن ة خير هذا أ م ر ا ل أ م ر الثاني فواكه الدنيا فيها عيبين العيب ا ل أ و ل أ ن ه ا تكون مواسم مواسم يعني م خ ط و ع ة والعيب الثاني قد تكون م و ج و د ة لكن أ ن ا ما معي المال الذي أ ش ت ر ي ه اشتريها أ به فهي عني م م ن و ع ة بينما قال الله عن فواكه ا ل ج ن ة لا م ق ط و ع ة ولا م م ن و ع ة عرفتوا شاني لا م ق ط و ع ة يعني ليس مو مواسم, مواسم على طول ولا ممنوعه لا لو م و ج و د الفواكه لكن اوف الكيلو والله بثلاثين او اربعين درهم م ا ب يريد ا ب يشتريها إ ل ا قليل من الناس ا ت ب ه ت و كيف و إ ذ ا اشتراها م ر ة هل اشتريها كل م ر ة فلذلك الزهد دائما يكون ا ل إ ن س ا ن لا يزهد في شيء إ ل ا إ ذ اذا وجد أحسن ب ت ت ك ر اللي ب ك ر وجد ه أنه والله منهم ا كان ناس أنا عصر الصحابة أو التابعين وكان ثلاث ينسيدي يمكن معركة في في في عصر أو تقريبا ر ح و ي ك ا و احسن يموتون و فجاء ا د بده ي ق ي واحد م ه منه فرأى واحد ا ث ي أعطي أخي بحاجة الماء فقال هذا إلى ف له أخوه آثر لآثر ن س لااثر نفسه آثر نفسه ع ر ف ت و اعطى الماء الدنيوي ل أ خ و ه وهو رضي بما عند الله ع ر ف ت و الواحد ا بيقول لك يا أ خ ي ل إ ي ث ا ر انك ت ع ط ي أ خ و ك طيب ليش ما يكون الي أ ن ت لما تعطي أ خ و ك عم تعطيه ث ا ن ي ولا ب ا ق ي ث ا ن ي طيب ربي حيتركك هيك ولا بيعطيك بالمقابل حيعطيك حيعطيك ث ا ن ي ولا ب ا ق ي طيب أ ن ت ا ث ر ت أ خ و ك ولا ا ث ر ت نفسك في ناس بيحسبوا ا ن ه لما بيقولوا الله يسامحك إذا واحد غ ل ط ت له الله يسامحك أنه يعني بمعنى أ ن ا ما بدي منك شي ء لا أ ن ت بدك بس أ ن ت ما حد بدك حقك من فلان صار بدك يا من من ي من الله ع ر ف ت ه لو واحد مثلا غلط عليك قلت الله يعمل فيك الله يساوي فيك طيب ف ر ي ق الله ع م ل ف ي ه وسوافي ه شو استفدت أ ن ت بيقول لك قلبي يرتاح معناها انك قوه ا ل غ ض ب ي ة ع ر ف ت ا ل ق و ة ا ل غ ض ب ي ة وانت طفيتها لكن ما استفدت ما شيء لكن لو قلت له الله يسامحك لا, لا تظن ك ل م ة الله يسامحك معناها اصطدت حقي لا ك ل م ة الله يسامحك معناها أ ن ا أ خ ذ حقي من الله أ ن ا سامحتك ل أ ن ك ع ب د لله عز وجل ربي ح ي ت ر ك ك لا ح ي ع ط ي ك مقابل م ع ن ا ن ا تميد يستفيد اللي بيسامح هو اللي بيستفيد هو اللي بيستفيد اما دول والله بدي حقي والله مالي مسامحه والله ل و و ق ف ه واخد حقي من قيامه طيب وقفه وبالمقابل ربي بيوقفك مو بدك حقك والله لا ي ا خ ذ لك يا ربي تمام لانه سبحانه وتعالى قال لا ظ ل م اليوم لكن بالمقابل طالما انت بدك حقك حياخد منك كمان شو حقوق الاخرين عندك ق د ر ة توقف وتدفع ايه ل ه من اول الطريق استسلم ويقول يا رب أنا رب سامحت عبادة, عباده كلهم لوجهك الكريم اذا ن ت ب ه ه و ا ل ه ل ل ك م م ة س ا ح ت هذا م الكريم لوجهك إ مفهوم من مفاهيم الزهد الزهد هو أ ن تترك أ د ن ى من أ ج ل أ ع ل ى انتبهت كيف مين أ ح س ن الدنيا وما فيها طيب ب ع ا ف ه ا شغلات ط ي ة الدنيا و ل ذ ي ذ ة لكن ش غ ل ا ت ا ل ج ن ة أ ل ز أ ط ي ب ولا لا طيب ف إ ذ ا ا ل آ ن ق ا ر ن ن ا بين لزائد ا ل ج ن ة والكواعب أ ت ر ا ب ه و ا ل ك أ س ا ن د ه ا ق ة وكل ما ن ق ر أ في ا ل ق ر آ ن وبين الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في أ ع ل ى ا ل ج ن ة في الفردوس ومع سيدنا إ ب ر ا ه ي م الخليل ومع سيدنا موسى ومع سيدنا عيسى أ ن و أ ط ي ب أ ن و أ ح س ن انتبهت كيف سيدنا رسول الله واستاذ ا ل أ ن ب ي ا ء واستاذ ا ل ص ح ا ب ة و ال بيت رسول الله ب أ ب ي وامي أ م ي و ل رؤية ا ل و ل ل ل ا ج ل انتبهتم مش عايقين كيف الانسان يذهب ع أعلى ن نظر ي ي كلما إلى ب ب إ ي ش ب ا ل أ د ن ى فالزهد هو ترك شيء بشيء أ ع ل ى هذا الزهد والزهد في الدنيا أ ن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك م ا تفهم من الزهد ان ه م ا يكون عندك س ي ا ر ة وتكون حافيه وثيابك مقطعه لا من ي قال إ ذ ا ربي أ ع ط ا ك البيت لكن لا تتعلق بالتوب ركبت س ي ا ر ة لا تتعلق ب ا ل س ي ا ر ة لا تركبها ب ن ي ة المفاخره ة ر ك ب ا بالنية سبحان الذي سخر لنا هذا كيف أ ن ا بدي أ ن ت ق ل من مكان إ ل ى مكان لولا ما ربي هيا لي هذه الخلق الجديد لاسمه س ي ا ر ة لم أ ص ط ع ه ا أ ن ا ولم يصنعها أ م ث ا ل ي و إ ن م ا سخر الله أ ن ا س سهروا الليالي وصنعوها و أ ن ا دفعت دراهم واشتريتها فهذا تسخير إ د ا ه ي هذا هو مفهوم الزهد أ ر ج و أ ن تنتبهوا إ ل ي ه ل أ ن ه ملحظ ا دقيق إ ن شاء الله وله من الدين والورع والزهد ما لا يدرك وكان انظروا اللوحة الدين لا حاله يذكر بالسلف الماضين نعم انظروا إلى من ما نعم يدرك يذكر توفي رحمه الله يوم ا ل أ ر ب ع ا ء ث ا م ن عشر ذي ا ل ق ع د ة س ن ة تسعين وسبعين و ت س ع م ا ئ ة و د ف ن في ت ر ب ة م ر ج ا ل دحتاح ظ ا ه ر ة د م ش ق م ر ج ا ل دحتاح إ ل ى ا ل آ ن اسمها م ق ب ر ة الدحتاح ن س ب ة إ ل ى محمد ب ن ا ل دحتاح صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم و فيها قبر عبد الله ب ن عامر أ ح د القراء ا ل س ب ع ة رحمه الله أعرفه أ ن ا أ ع ر ف هذا القبر و أ ع ر ف قبر محمد بن الدحداح صاحب رسول الله و هذه ا ل م ق ب ر ة أ ي ض ا فيها أ ب و شامه إلى في أ ط ر ا ف ه ا أ ب و ش ا م ة صاحب الشرح على ا ل ش ا ط ب ي ة إ ب ر ا ز المعاني من ح ر ظ ا ل أ م ا ن ي رحم الله ا ل إ م ا م أ ح م د الطيبي و جزاه الله ع ن ه وعن ا ل إ س ل ا م خيرا ورفع الله قدره و مقامه و أ ل ح ق ن ا به إ ن شاء الله و إ ي ا ك م في أ ع ل ى علميه تغمده الله برحمته و أ س ك ن ه فسيح جنته البيت الثاني الحمد لله الذي تفضل و أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن نورا للملا الحمد لله الحمد ما هو الحمد كما نرى على ا ل ل و ح ة الحمد هو الثناء باللسان على الجميل شو الجميل يعني الفعل الجميل الاختياري معناته الذي يفعل شيئا جميلا هو مختار قادر أ ن يفعلوا وقادر ان لا يفعلوا م على نعمة أ س د ا ه إ ل ي ه وقد م ا يكون فيه نعمة ف ل ل نقول الحمد لله يعني ا ت م ج ي ل السناء على الله سبحانه وتعالى. شو السباب الذي تفضل و أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن إ ذ ن إ ن ز ا ل ا ل ق ر آ ن نعمه تستحق الحمد والشكر ولا لا تستحق الحمد والشكر وما قيمتنا لولا ا ل ق ر آ ن العظيم وهو النص ا ل أ ق د س عندنا أ م ة ا ل إ س ل ا م وهو النص المتواتر الذي وصل إ ل ي ن ا كما أ س ل ف ت منذ قليل سليما كما أ ن ز ل لم يتغير فيه حرف واحد ولله الحمد أ ف ل ي س ت هذه ن ع م ة تستحق منا الشكر أ ن بين أ ي د ي ن ا كتاب الله ما في أ م ة غيرنا إ ذ ا أ م س ك ت كتابها تعتقد اعتقادا جازما أ ن ه كلام الله ا ل ب ق ي ة كل بلك يا أ خ ي و الله اعلم ل ل ه أ شو وضعه كذا إ ل ا كتابنا ولله الحمد فهذه ن ع م ة و أ ن ز ل ه الله نورا للملا ثم قال رحمه الله أ ي و ة ش و ق ا ل الحمد لله الذي تفضل و أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن ما هو ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن الكريم هذا تعريفه الذي ترونه أ م ا م ك م هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب بين الدفتين المنقول إ ل ي ن ا بالتواتر المتحدى ب أ ق ص ر س و ر ة منه نعيذ لما قلنا هو كلام الله تعالى خرج من ي خرج كلام غير الله من ي ب يخطر بالك خرج كلامه المعجز خرج كلام الله غير المعجز ك ا ل ح ا د ي ث ا ل ق د س ي ة أ و ح ى الله عز وجل إ ل ى نبيه معاني تتعلق بالمولى الجليل فيقول قال ربكم كذا إ ن الله تعالى يقول فهذه شو اسمها احاديث ق د س ي ة ولكن ليست م ع ج ز ة المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج من ي خرج ا ل ت و ر ا ة ل أ ن ه نزلت على, مين على موسى وخرج الانجيل نزل على مين وخرجت الصحف ا ل إ ب ر ا ه ي م ي ة وخرج المكتوب ز ب و ر ا ل ن مين؟ على انتبهنا النبوية لنا حسنات ز ل على على المتعبد بتلاوته أيضا خرجت الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية ليست بتلاوتها ما لنا عشرة حسنات على متعبدة عشرة ما أيضا ذاود خرجت ل القرآن حرف فنحن قرأناها إن أما م ع ب د ن ت ت ت ل ل ا ا و و ه م ك بين ب الدفتين حصرناه بهذا وخرج ما نسخ من ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه ر ب سبحانه وتعالى أ ن ز ل اشياء في المنقول ق ر آ ن وأنزل أشياء ونسخت وثبتت أشياء ف ا س خ فخرج لم يكتب بين الدفتين اللي هو طرفي المصحف يكتب بين طرفي يعني أيضا انتبهنا ب هو ن الينا ا م ك ت و ب ب ل المنقول إلينا د ف ت ي ن بالتواتر أ ي ض ا هذا ا ل أ م ر هام جدا و س ي أ ت ي معنا معنى التواتر مثل ا ل ق ر آ ن قال تعالى و َ إ ِ ن كنتم ُُْ في ِ شك ٍَّ مما َِ نزلنا َََّْ على ََ عبدنا ََِْ ايه؟ فاتوا لا في واحد غيرها الله يبارك فيك على ان ياتوا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن بمثله مثل ا ل ق ر آ ن بعدين قال فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ماهي؟ كنتم مِمَّا وقال في البقرة فأتوا وإن كنتم في في نَزَّلْنَا عَلَى عبدنا فَأَتُوا عَبْدِنَا وإن شكٍّ بس س و ر ة وادعوا ف إ ن لم تفعلوا بعدين قال ولن تفعلوا, ولن تفعلوا هذا التحدي كم صار له أ ك ث ر من الف واربعمائه عام و إ ذ ا هذه ا ل ل ح ظ ة ما أ ت ى ولن ي أ ت ي أ ح د بمثل هذا ا ل ق ر آ ن ولو حاول أ ح د أ ن ي أ ت ي فسوف يكون مضحك ا مضحكا, مضحكا يضحك الناس من كلامه من يضحك ولن تفعل فلله الحمد و ا ل م ن ة على هذه ا ل ن ع م ة إ ذ ن أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن هذا هو ا ل ق ر آ ن الذي أ ن ز ل ه و أ ر ي د أ ن أ ل ف ت انتباهكم إ ل ى أ م ر يا شباب الله عز وجل أ ح ي ا ن ا يتكلم عن كلامه الجليل سبحانه وتعالى ويقصد به المنطوق فيسميه ق ر آ ن و أ ح ي ا ن ا يقصد به المكتوب فيسميه الكتاب وهما واحد هما إ ي ش واحد لكن النص المكتوب شو ا س م ه كتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه من ك ان إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم و إ ن ه لكتاب عزيز و أ ح ي ا ن ا شو بيقول شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن إ ذ ن ا ل ق ر آ ن ما هو النص المقروء الكتاب النص المكتوب وهما واحد نعم و أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن حاله كونه إيش نورا للملا م التواتر مرمعنا يعني قليل جالسون طريق هنا تتدخل البشر قد يكون الناقل صادق قد يكون هو صادق لكنه لا يضبط عرفته سبعة طبيعته معكم بيسمعه عشرة ماته ماته لبين ما يصل لبين ما يصل لبعد ساعتين أعلم بتصير صار صار صار صاروا فيه فيه ماته ماته ماته بتلاقيه للميتين هاي والله والله بدل بيقول المبالغة بيكون بيقول بيقول لبين لبين حادث حادث واحد حادث واحد يقول مثلا لك لك والله يصل يصل الله ما خمسة من ما خمسة ما ما اثنين يا اخي كان ف إ ذ ا من ط ب ي ع ة البشر ا ل م ب ا ل غ ة في نقل ا ل أ خ ب ا ر هذه ا ل أ خ ب ا ر شو بيسموها أ خ ب ا ر ح احاد د شو يعني آحاد؟ يعني شخص عن شخص عن شخص لكن لما يكون عدد عدد ينقل خبرا معينا عن عدد آ خ ر عن عدد آ خ ر عن عدد آ خ ر منذ أ ن حدث ا ل أ م ر إ ل ى أ ن وصل إ ل ي ك هذا ا ل أ م ر شو بيسموه العلماء التواتر وهو يفيد ا ل ق ط ع ة على ص ح ة هذا ا ل أ م ر شو يفيد اذا ل على ق ط ع صحة ه الأمر إ ذ نرى على ا ل ل و ح ة التواتر ما هو هو النقل ا ل م س ت ف ي د عفتوا شعني ا لخبر م س ت ف ي د ل من ا ل أ خ ب ا ر ط ب ق ة بعد ط ب ق ة من أ و ل الاسناد إ ل ى آ خ ر ه بحيث يحيل العقل اجتماع كل الرواه ع يجزب لكن لدينا هناك اجزاء ومسلمين ومسلمين ومسلمين ومسلمين ومسلمين و م س ل م إ ن ك ا ن و ا قد ع ر ف و ا ب ل ي ه ك م ا ق ل ت لكم ب ا ل ص د ق و ا ل ص ل ا ح و ا ل ا س ت ق ا م ة ع ل م ا ء ا ل ح د ي ث ي ق و ل و ا ع د ل ضابط ثقة ع د ل ضابط ثقة قد ي ك و ن ثقة ل ك ن م و ضابط ط ب م س ل م ي ن بتكر أظن عن البخاري رحمه الله أنه ذكر له رجل عنده حديث فاتى إ ل ي ه ل ي أ خ ذ عنه الحديث فوجده راقفاً رافعا ق ا ا ر ف ثوبه ه ك ذ امام أ حصان ويوهم الحصان ب أ ن ه إيش في أ ك ل بال... ف ا ل ح ص ا ن ا خ ت ر ب ف ل م اخذه ا ت ر ب أ خ وامسكه و أ ر خ ى ثوبه و إ ذ ا بثوبه إيش ما في شيء فلما ر أ ي ه ما أ خ ذ منه طالما أ ن تكذب عم ت على الحيوان معناه تفيك يعني ممكن يعني الموضوع وارد عندك يعني انتبهتوا فقد يكون هذا الرجل يا أ خ ي أ ن ا عم ب ح ك ي م ع الحيوان لكن أ ن ا والله م ا ب ك ذ ب على رسول الله معقول اكذب على رسول الله يعني انتبهتم و ا ت ف ه م و ا ان هذا الرجل كان كذاب لا لكن تركوه ايش احتياطا شايفين ا ل ا ح ت ي ا ط ه ذ ر ي د خ ل م ن ب ا ب ايش يعني إ ل ا ح ت ي ه ا ك طيب معلش ا اللي عنده سؤال لو تكرمت、أه. نعم مالها يحيل العقد ان ج ت م يكذبوا كلهم مثلا كلهم ي ت ف ق و ا ان ه يقولوا م ث ل اثنين ا يتفقون ا ث اما أ ثلاثين و ا ح د ما ي ت ف ق و ا ما هيك أخي قلنا منذ قليل ي ان شباب النبي صلى الله عليه وسلم بابي و أ م ي أ ن ز ل عليه ا ل ق ر آ ن العظيم وكان يبلغ ا ل ص ح ا ب ة المعاصرين له بطريقتين مكتوبا ومنطوقا م المنطوق ومنطوخا ا نحن نسميه ع ا د ة أ ن نخلص صوتي لايه ا ل ق ر آ ن الكريم وقد وصلنا ا ل ق ر آ ن بالطريقين السابقتين ح ا ل ة كونه متواترا وصلنا متواتراً مكتوباً ووصلنا متواتراً إيه؟ منطوقاً. انتبهت مراحل ت ت و ا مكتوبا متواترا منطوقا م كيف انتبهتوا ووصلنا ا ر تدوين ا ل ق ر آ ن الكريم هذه هامه جدا هذه ا ل م س أ ل ل ة أ ن بعض المستشرقين يشككون ويكذبون يليفهم يتكلمون الصدق يقولون ان ه ك ت ا ب ه حدثت م ت أ خ ر ة وما بعرف ايش م ي ص ح ي ح ب د الكتابه ا حدثت فور النزول كلما كان ينزل مقطع على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل كان يدعو من حضره من ا ل ك ت ب ة فيكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم ا ذ ا ا ل م ر ح ل ة الاولى كما نرى يا شباب على ا ل ل و ح ة ك ت ا ب ة كل مقطع فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر و الوحي حاضر هذه التي ترونها صور لبعض الوسائل التي كانت م ت ا ح ة في عصر ا ل ن ب و ة من أ ج ل الكتاب عليها كبعض العظام وبعض ا ل ح ج ا ر ة الرقاق ب س م و ه ا اللخاف وبعض الجلود لبعض الحيوانات شو بتفيد كلمة الوحي حاضر؟ يعني جبريل موجود لو بتفيد جبريل انتبهنا بده جبريل عدت يعني كي يعني ينزل لو حدا يحرش ما ينزل حدا كلمة لان لتصحيحه ما من حاضر أ م ا في زمن ا ل ن ب و ة قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين يمين مين يمين الكاتب عرفتوا يعني بمعنى لمنعناه من ن من التحريف والتغيير بعض بنيناها بأيد مكتوبة بياءين الأقاويل هنا لما نرى في المصحف الشريف والسماء في من نرى هكذا أ ر ا د ه ا الله أ ن تكون مكتوبه ب م ا أين ل ي ه ما لي شغل ا ل ق ر آ ن كلام المولى الجديد خالق ا ل أ ك و ا ن مو كلام مفكر ولكلام قيمته من ع ظ م ة قائله فكلام الله عز وجل مخالف لكلام البشر من جميع الزوايا كما أ ن الله عز وجل لا خلقه يشبه في خلقه لا يشبه خلقه من ز ا و ي ة من الزوايا ليس ك م س ل ه شيء أ ي ض ا كلامه مخالف لكلام البشر من, من كل الزوايا نحن عادة نكتب في الإملاء الحديث كما نلفظ لكن نزل مين معنى مين الدنيا أن يعني مين الحديث عادة اجتمعوا وعقدوا على يعرفوا الإملاء كما المولى الجليل نزل ألف لام مين طيب شو معنى ألف لام مين والله لو البشر كلهم مؤتمرات الدنيا على أن يعرفوا شو يعني ألف لام مين لن يفهموا منها شيئا إلا كلهم يأتي طيب خبر في ألف ألف ألف لو لن الله من شو شو أن ب أ ن المقصود من الف لامين كذا كذا كذا وهذا لم يحدث ما بلغنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الحروف ولا وصلنا عنه شيء Oh my god. إ ذ ن إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من حضره من ا ل ك ت ب ة فيكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم و ا ل ك ت ب ة يكتبون ولو كان ث م ة خ ط أ أ د ن ى خ ط أ لنبه ي ل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ي ن ب ي ا ن ب ي صلى الله ع ي ه وسلم من الكاتب شيء في ا ل ق ر آ ن كله كتبت شين ي ا ش ي ن ي ا إلا ف ي سورة الكهف كتبت إ ي ش ش ي ن ألف ي ا لكنها تقرأ ش ي ء ولا تقول لنا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ظ ه ر ه الله بعد ع ش ر ي ن قرن بعد عشر قرون الله أعلم ي م ك ن مو ف ي ا ل د ن ي ا ي م ك ن ي ظ ه ر ه لنا ف ي الجنة غدا الله ي ج ع ل ن ا و إ ي ا ك م من أهل الجنة ا ت ب ه ن ا كيف إذا حظنا منها ا ل إ ي م ا ن و أ ن نجزم أ ن المجلس النبوي لما انفض وقام النبي صلى الله عليه وسلم هو كان راض عن تلك القطع و أ ق ل ما يقال عن تلك القطع أ ن ه ا س ن ة ت ق ر ي ر ي ة فمن المعلوم عند علماء الحديث أ ن ا ل س ن ة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أ و فعل أ و تقرير فقيامه صلى الله عليه الله وسلم صلى والتهاء المجلس هذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع ص ح ة ا ل ك ت ا ب ة في تلك القطع التي دونت ّ وكتبت بين يديه ه الله عليه هذه فيها بهذا وهو قاله الله عنه ألفاظه صلى وسلم المرحلة الثانية المرحلة الأولى جميل الأعجاب الحديث الوحي تأمل الوحي رسول ل ل شوفوا جدا أنا ما سيدنا ثابت يا شباب ا عند أيوة حديث شديد زيد رضي بن كنت كنت أكتب أكتب صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي ف إ ذ ا فرغت قال ا ق ر أ ت ب ه ت هذا شو اسمه التثبت م ا ب ك ف ي م لا يلا روح مع ا ل س ل ا م لا ا ق ر أ لي شو كتبت حتى ي ت أ ك د إ ن ه المكتوب ايش هو نفس ال ا ق ر أ ف أ ق ر أ ه ف إ ن كان فيه سقط أ ق ا م ه السقط يا شباب أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن واحد يملي والثاني يكتب لكن بسبب مثلا الذهن ا ل آ ن بين ا ل ك ت ا ب ة و ا ل س م ع ك ا ت ب اذنه تسمع ويده تكتب ممكن أ ث ن ا ء ذلك يفوتوا ك ل م ة ف إ ذ ا فاته كلمه ة ذ ه يقول سقطت فان كان فيه سقط اقامه سقط أقامه يعني صححه صلى الله صححه يعني عليه صلى وسلم قال ثم أ خ ر ج به إ ل ى الناس شايفين هذا الاستيثاق شايفين توثيق مابعده توثيق أ خ ر ج هذا الحديث الطبراني بسند رجاله موثقون كما ذكر العلماء إ ذ ا ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة من مراحل التدوين تفريغ ا ل ك ت ا ب ة ا ل س ا ب ق ة من ا ل س ا ب ق ة يعني التي رسول الله بين يدين كتبت في صحف وفي زمن أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه لاحظوا ك ل م ة تفريغ و أ ظ ن كلكم طلاب علم وتعرفون القصه كثر القتل في القراء في أ ي ا م حروب ا ل ر د ة وخاف سيدنا عمر رضي الله عنه على القراء وعلى ما كتب من القطع النبويه ة ذ ه التي كتبت بيني رسول الله خاف عليها سيدنا عمر من أ ن تضيع أ و تتلف والقراء يموتون في المعارك فقال ا على ي أبو بكر أن تجمع ت كيف الخطع وتدون ف افعل ا الصحابة رضي ي دائما و ا شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو والله خير من اللي قال سيدنا عمر فما زال يراجع أ ب ا بكر في هذه ا ل م س أ ل ة حتى شرح الله صدر أ ب ي بكر لها شو عمل سيدنا أبو بكر دعا سيدنا سيدنا زيد بن ثابت أبو بكر هذا الرجل المحوري العظيم في موضوع ا ل ق ر آ ن الكريم كتب الوحي لمين لسيدنا رسول الله ثم كتب الوحي مرة ثاني لمين لسيدنا ابو بكر دعاه س ي د ن ا ابو بكر وقال لزيد إن شوف, المؤهلات. هذا السيفي. ما قدم السيفي شوف المؤهلات. انك ل ل الـ المؤهلات م يسموه ؤ ه هذا ا ت شوف إ شاب ل أ ن هذا العمل بدو جلد والجلد بدو شباب أ م ث ا ل ك م إ ن ك شاب عاقل لا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ك ل م ة لها معنى إ ن ك شاب عاقل لا نتهمك يعني يعني نعرف عنك ما إلاك و ا ل ص ف ة ا ل أ خ ي ر ة و ا ل ه ا م ة كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع ا ل ق ر آ ن واجمعه فقال زيد القصة كلهم نفس الشعور سبحان الله س ا د ا ن ا ا ل ص ح بكر ة وسيدنا ع م كيف تفعلان ي شيئا م ا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو والله خير فما ز ا ل ي ر ا ج ع ن ي زيدا حتى شرح الله صدره لما شرح ا له ل له صدريهما يقول زيد معلقا فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان ب أ س ق ل علي مما كلفاني به طبعا ً مو نقل جبل دفعه و ا ح د ة لا يعني نقل جبل ب م ع ن ى في جبل كسره وعملوا حجاره وقله ا ل م ه م ة هي ش ا ق ة لكن اللي كلفوني فيه أ ش د ل أ ن ه بده يكون صحيان مائه بالمائه ما في مجال ا ل غ ل ط انتبهنا كيف سيدنا زيد الله يرضى عنه صار أ ع ل ن بين المسلمين من كان عنده شيء مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ل ي أ ت ن ي به ي ج ي فلان معه ق ط ع ة يقول هذه كتبت بين يدي رسول الله فياخذها زيد يقول أ ع ن د ك غيرك يشهد أن هذه ان ل ق ط ع ة كتبت ب ي يدي رسول ل ل ا هذه بده قديش شاهدين فإن شاهد على قطعة على كل كان ثمة فإن آخر القطعه ة أ ن ا كتبت بين يدي رسول الله أخذها زيت وإلا تركها لأنه تركها وإلا لما كان ينزل شيء من القرآن كان زيت ينزل شيء يكتب قلت لكم من كم ق ط ع ة ادم سيدنا النبي أ ح ي ا ن ا ً أ ر ب ع ة أ ح ي ا ن ا ً س ب ع ة أ ح ي ا ن ا ً خ م س ة بحسب المتاح فقد تكون ا ل آ ي ة ا ل و ا ح د ة كتبت كم م ر ة بين يدي رسول الله أ ر ب ع ه خمس مرات انتبهتوا كيف فبهذا الاحتياط الكامل جمع سيدنا زيد ا ل ق ر آ ن العظيم المكتوب وضعوا خطه تحت ايه المكتوب كله ل أ ن ه شو بده يعمل بده ي أ خ ذ هذه القطع وينظر فيها ويفرغها عرفتوا ك ش كتبنا تفريغ يعني ليس له اجتهاد ولا بمقدار ذ ر ة ماذا مكتوب ب ا ل ق ط ع ة ي د ا يقلد الكتابه ويكتب وهو أ ي ض ا من ك ت ا ب ة الوحي يعني الموضوع ب ا ل ن س ب ة له ليس غريب ولا جديد عليه انتبهتوا ك ي ف ف ه ي ك ت ب ويقلد م ك ت و ب ة لشيء في الكهف سيكتب بالف ب أ ي د ي ن م ك ت و ب ة ب ي ا ي ن سيكتب بياين السماوات في كل ا ل ق ر آ ن مكتوبة س ي ن م ي م و ا و ت ا بدون أ افين السماوات كم أ ل ف فيها في النطق الفين في ا ل خ ط ة فيها ولا أ ل ف لذلك علماء ن ا شو زادوا ما نسميه ب ا ل أ ل ف ا ل خ ن ج ر ي ة إ ل ا في موضع واحد في س و ر ة ف ص ل ت فقضاهن سبعه سبع وات هذا الموضع الوحيد المكتوب ل ي فيه أ ل ف ط و ي ل ة بين الواو وات لا لا أ د ر ي ولا أ ن ت م تدرون ولا ندري أ ح د نعم انتبهنا إ ذ ا سيدنا زيد جمع ا ل ق ر آ ن كله بهذه ا ل ط ر ي ق ة إ ل ا آ ي ت ي ن اثنتين وجدهم عند أ ح د ا ل ص ح ا ب ة اسمه أ ب و خ ز ي م ة خزيمه ة ابن ثابت ا شو س م أ بن و خزيمة خزيمة ا ب ثابت يعني هو اسمه خزيمة وأبنه شو اسمه خزيمة المؤمنين عنده عنده وأبنه من أنفسكم وجد عنده من هو اسمه اسمه؟ شو وجد رسولا وجد صدقوا جاءكم رجال لقد اعدك غيرك يشهد على أ ن هاتين القطعتين مكتوبتين بين رسولنا ما عنده فتذكر الصحابه ق ص ة حدثت ل أ ب ي خ ز ي م ة هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خ ل ا ص ة القصه ة أ ذ ك ر ان لكم الإقامة وقد اقتربت أ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع من أ ع ر ا ب ي فرسا اتبيع هذه الفرسا لنبيك ك أم ذ اتفقوا على السعر واشترى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعال معي اعطيك الثمن من ي س ي د ا ل ن ب ي لمين للاعرابي وكان الرسول الله إ ذ ا مشى أ س ر ع والاعرابي اخونا بالله م ا ش ى على مهله فبعد ف ت ر ة شو صار ب ع د ت ا ل م س ا ف ة بين رسول الله وبين الاعرابي هم ماشين ليعطيه ا ل ثمن الفرس البيع تم الناس يشوفوا هذا العربي ماشي معه الفرس أ ت ب ي ع هذه الفرس بكم تبيع هذه الفرس فطمع هو هذا أ خ و ن ا بالله ا ن ه يبيعها بسعر إيه؟ اعلى لما وصل عن سيدنا ل ن ب ي قال له هل تريد ان تشتري الفرس ام ابيعها قال لو لقد اشتريته ا منك قال لا ما اشتريتها مني هل عندك من يشهد على هذا الكلام اجتمع عدد من ا ل ص ح ا ب ة كان منهم من ي ابو خ ز ي م ة قال الرسول الله اني قد اشتريت من هذا هذه الفرس فهل فيكم من يشهد فذاتنا الصحابة والله يرضى عنهم. اتعلموا عنهم من يرضى سيدنا ابو ل ي على مثل الشمس فاشهد ا ما بيشهد الا د بيشهد بدأ سمع شيء شيء علي يشهد على لكن لا رأى رأى او ولا سمع. بدأ يشهد. سكتوا سمع سيدنا خ ز ي م ة قال انا اشهد يا رسول الله والتفت الاعرابي فقال لقد اشترى منك رسول الله ص أ ى ا ل ن ا اشهد سبحان الله ا ل ل ي عمل ا ع م ل ي دائما يبقى خفيف ومرعوب فالاعرابي أ س ق ط في يده واعترف أ ن البيع تم واعطاه ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم الثمن و أ خ ذ الفرس بعد أ ن انطلق الاعرابي التفت رسول الله الى ل ل ه إ أ ب ي خ ز ي م ة قال يا خ ز ي م ة هل ر أ ي ت ن ي عندما اشتريت منه الفرس قال لا يا رسول الله قال وكيف ش ه د قال يا رسول الله إ ن ك لست كهيئتنا نصدقك على خبر السماء افلا نصدقك على أ م ر من أ م و ر الدنيا هذه تبع شاهدين هذي بيناتنا يعني لكن أ ن ت رسول الله تقول نزل جبريل نقول نزل جبريل تقول انزل عليك ق ر آ ن نقول انزل عليك ق ر آ ن طب هل عم تقول عن أ م ر دنيوي انك ش ت ر ي ت ف ر س ي ق ل لك ي ج ي ب شاهدين م ا تضبط تضبط ش ف ت اهل الفهم يا رسول الله إ ن ك لست كهيئتنا نصدقك على خبر السماء افلا نصدقك على امر من امور الدنيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوابه هذا فاعطاه وساما نبويا وقال من شهد له خزيمه فهو حسبه والشهاده في الاسلام كما تعلمون تحتاج إ ل ى شاهدين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه بايه فبقي هذا الوسام النبوي مخبوءا الى أ ن جمع زيد في عهد أ ب ي بكر المصحف القرآن المكتوب فافتقد هاتين ا ل آ ي ت ي ن ووجدهما عند خ ز ي م ة اعندك غيرك يشهد ما عندي غير يشهد فتذكر و ا هذه ا ل ق ص ة و أ ن شهادته ب ش ه ا د ة رسول الله هي ايه ف أ خ ذ و ا منه القطعتين أ ع و د ف أ ق و ل المكتوب أ م ا لو دخل واحد إ ل ى مسجد رسول الله وهو ممتلئ ب ا ل ص ح ا ب ة فقال من منكم يحفظ لقد جاءكم رسول ه من انفسكم لارتفعت أيذن ايد الله اعلم كم, قال قال من كم انتبهت كل كلام ن على ايه على القران مكتول لانه يجي واحد يقول لك يا اخي شلون تقول القران متواتر هاي زيد ما وجد هاتين الايتين الا وين إ ل ا عند خ ز ي م ة معناتها هدول كم شخص شخص واحد و ي ن التواتر نقول له يا أ خ ي تريث الكلام هنا على إ ي ه ل ل م ك ت و ب ل ل م ح ف و ظ في الصدور ت ب ه ن ا كيف أ ظ ن نكتفي بهذا القدر اليوم اقتربت ا ل إ ق ا م ة ا ل أ خ المسؤول د اريدكم دقائق سيدنا نعم زيد أ أ ن تعوا ماذا عمل ماذا عمل يا شباب فقط فر القطع النبويه في صحف ي ن سميت الصحف الصديقيه دوره كان التفريغ وليس فيها اي اختراع أو إ ض او ف ة أ نقص أن أتصور اضافه القدر وغدا الله حديثنا و إن شاء الله نتابع من حيث ن عليكم او عنده السؤال نقص ا إياه مكتوبا إن شاء الله, بارك الله فيكم. すいませス